كم سوء بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. 119. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 110. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 111. قل لا أتبع أهوى ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إنني على ذين من الرّبّ وكذبت به ما عندي ما تستعجلون به.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 وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا بَتِينٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّوْبِ